وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذَا وَالْفِتْيَةُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ اللَّدُنِ كَرَحْمَتُهُ وَهَيِّئْ إلَّا نَا وَهَيِّئْ إلَّا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا عَلَى في سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل لما لبثوا منه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 فَمَنِ اعْتَزَلَكُمْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ, رحمته وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا أَطْلَعَ التَّزَارُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرُضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٌ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط لراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 واليت وَلَا لطف ولا يشعرن بكم حدا انهم إن يظاهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتادنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان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 وَظَرِبَ لَهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَهَا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَاءَ لَهُمَا نَهَارًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ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 إن ترني أنا أقل منك ما له وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا ويرسل عليها حسبا من السماء، فتصبح صيدا زلقا.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 ولم تكن له فئته ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضللين عضدا ويوم يقولون دوشركا ي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موقعا ورأى المجرمون.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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 جعلنا على قلوبهم لكنه لا يفقهه هو في اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا نبد وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا انا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قَالَ انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء